Allahu Tealahe min al-Shaytani al-Raji min Hasan al-Shazali tesir. İsmi Allah La ilaha illallah seni al-qari bil-mujib. Tujib dagaht dagaib Ve ve إن ربي لسنع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقفل دعاء ربنا أنفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم منه ولا تجعلني بدعائك ربي شقيا طاها ياسي من صاق حامي رجال بحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الفلام ذلك الكتاب لا غيب فيه ذا للمتقين أقسمت عليك بحاي الرحمة وإيمي ملكي ودال الدوامي محمد رسول الله والذين معه وشدادوا على الكفار وحماء بينهم تراغوا قال في سجدة يبيت قومه فاضل من باه ورطبانا سماءهم في وجوههم نثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزار ان اخرج شباهم فازرهم فاستولوا فاستمع على سوقه يعجب الذرع يغيب بهم الكفار الله من الصالحات أحون غاف أدن حمها أمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت لا أتأخذك سنة ولا نولك ما في السماوات وما في العرض أنا عبدك مما في السماوات وما في العرض ولا يشفع لك أحد إلا بإذنك ولا تردني بغيرك وسياك رسيك السماوات والأرض ولا يعودك حفظهما والله العلي العظيم وهو العلي العظيم فحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ومن ظاهري ومن باطني ومن بعضي ومن كل وَنُورُ قَلْبِي بِنُورِ يَا إِلَهَكَ وَعَظَمَتِكَ وَعِزَّتِكَ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ هٰم س مِيمٌ م ز ق ل م م يٰسٓ مَا الْقُرْآنُ إِلَّا حَكِيمٌ ن وَلَقَدْ فالقرآن المجيد صاد فالقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق ما نورك بعيد وإن رحمتك قريب من المحسنين بمجموعها مجموعها وحقائقها وأسرارها وما بطن من أمرك فيها عزا لا دل معه وغنا لا فقر معه وأنسا لا دارك وعنسا لا كدر فيه وأمنا لا خوف فيه واسعنا بإجابة التوعيد في عطاتك حيث ما كنا يوما ميثاق الأول في قوتك واطمس على وجوه عدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المطية وله المجيئ إلينا ولو نشاء لطمسنا على عيونها سباب الصراط فأنها يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استضعوا ولا يرجعون طه ياسين شاهت, شاهت الوجه شاهت الوجه شاهت الوجه وعنت الوجه للحي القيوم اللهم من شغل علينا فجعلهم في شغل هائل عليهم يا شغله معنا وجعلهم في بلاء يصيبهم ويعجهم إلينا اللهم يا مجير الخائفين أججني من تسلط ظالمي يا حامل العرش يا جديد البطش يا حابس الوحش يحبس عني من يظلمني فيها غالبا غير مغلوب اجعلني غالبا على من يغلبني ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا وكبى الله المؤمنين مقتال وكان الله قويا عزيزا وقد خاب من عمل ظلماء سلم بكل عمي لا يعقلون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون ولا يتحركون ولا يختارون ولا ينظرون ولا ينطقون ولا يتفكرون ولا يتدبرون ولا يتجاوزون وجعلنا من بين أيديهم سدّا ومن خلفهم سدّا فأغشيناهم فهم لا يبسرون ولو نشاء سقناهم على مكانتهم فما صداء ولا يرجعون فسيكفيكهُم الله وهو السميع العليم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الله صل على نبيك الجامع التالي عليك محمد المصطفى خير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام وعصبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله سموت وبك عين صاد كفيت وحامي ما ينسي قاب حميت لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون فلتأتيهم بغتة فتبهتهم فلا استطيعون ردها ولا هم ينظرون سابعون صابعون صابعون طابعون, طابعون. قاعد قاعد هو تاء متاء ساء يا سلام سلني أنا وعمي معي احترست بحرز الله من قرار أرض الله إلى منتهى عرش الله إننا نعزل الذكر وإن له لحافظون له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله احفظني أنا ومن معي يا حفيظ اللهم بخيفي لطفك وبلطيف صنعيك وبجميل سترك وأدخلنا تحت كنافيك وتشفعنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يكفينا كل فيه شر في الدنيا والآخرة بفضلك يا أرحم الراحمين.